إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.